الباب السابع عشر وثلاثمئة باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفاره فيه وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة لا والله وبلا والله ونحو ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله رواه البخاري